God bless you and bless you And we pray for Allah in what you have said Allah is for us and for you and for all of us This is the question that says Is someone who has been baptized in the church of the believers وكيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وحديث ياتي زمان على امتي العامل فيهم كاجي 50 ب شهيد قيل يا رسول الله منهم منا او منهم قال بل منكم هذا الحديث الذي فيه ذكر من يأتون في آخر الزمان ولهم هذا الأجر هذا ذكر لهم بهذه الفضيلة وعند الكلام على المفاضلة لا يقتصر على حديث واحد في الباب وإنما ينظر في هذا الباب مجموع الاحاديث الواردة ولهذا إذا نظر إذا نظر المسلم في الأحاديث التي جاءت في فرائل الصحابة وتقديم الصحابة يجد لهم خصائص لا يدركها من جاء بعدهم ولا أيضا من وصفوا بهذا الحديث بأنهم يفوزون بهذا الأجر فالصحابة رضي الله عنهم لهم سابقة الخير الصحابة رضي الله عنهم لهم التقدم في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم لهم شرف الصحبه للنبي عليه الصلاة والسلام لهم فضائل وخصائص خصوا بها من بين الأمة هذا من جهة من جهة أخرى ويتوضح أيضا وجه الجمع بين الحديثين أن كل فضل يناله من بعد الصحابة للصحابة نصيب منه لأنهم هم النقلة دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا الشاهد الكلام على في باب الفضائل لا بد فيه من النظر إلى مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب لكن لو اقتصر الإنسان على حديث واحد يخطئ في باب التفضيل نعم أحسن الله عليكم هذا يسأل عن هذه المقولة أن الفاسق من آل البيت ليس كالفاسقين الآخرين وكذلك من يقول الجلوس عند الرجل من آل البيت فيه بركة النبي عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه والفسق إذا وقع من إنسان من آل البيت ربما يكون الأمر في حقه أشد لأن مثله موضع قدوة للناس والناس يتأثرون به ويقتدون به ويتأثرون بسلوكه وربما قال الجاهل أو العامي إذا كان هذا من آل البيت وهو بهذه الصفه أنا من باب أولى فإذا كان من آل البيت فالأمر في حقه ربما يكون أخطر لأنه موضع قدوة والناس يتأثرون به وبسلوكه والحديث واضح في الباب قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولاهم يتساءلون فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون ثقلت أي بالأعمال الصالحة قال الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالأكرم عند الله الأتقى لله سبحانه وتعالى والتفاضل ونيل الفضائل والرتب والفوز برضا الله سبحانه وتعالى وجنته يرجع إلى تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى ومن بطع به دينه لم يسرع به نسبه وقول القائل الجلوس عند آل البيت بركة الجلوس عند آل البيت بركة إذا كان مقصود ذلك التبرك بذواتهم ونحو ذلك فهذا من الباطل إذا كان المقصود هذا فهذا من الباطل مما لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى أما إذا كان من يجالسه منهم تقي وعالم ومقصوده بالبركة أنني إذا جلست منه إذا جلست من معه علمني السنة وعلمني الاتباع وحثني على الخير وأقتدي بادابه وأخلاقه وفضائله فهذه لا شك هذه بركة تحصل الجلوس مع أهل الفضل فيها بركة من جهة الانتفاع بما عندهم من علم أو عندهم من فهم أو ما عندهم من أدب وخلق هذه بركة تحصل الانسان في مجالسة أهل الفضل هم القوم لا يشقى بهم جليس فمجالسة أهل الخير وأهل الفضل بركة إذا قال أجس مع أهل البيت للبركة إذا قدر أن من يجالسه فاسقا إذا قدر أن الذي يجالسه فاسقا قد يؤثر فيه فسقا قد يؤثر به فسقا فأين البركة فالسيد إذا كان المقصود البركة تعلم العلم تعلم السنة تعلم الآداب الاقتداء به في دينه وعبادته وتقربه إلى الله فمن حيث هذا المعنى هذا صحيح نعم هذه كانكم الذي طلبتوها بالأمس نعم من الجواب الكافي يقول ابن القيم واعلم أن سوء الخاتمة هذه نقلها ابن القيم، ابن القيم ناقل. عن عبد نعم. يقول واعلم أن سوء الخاتمة هذه كلمة عبد الحق الاسبيلي نقلها عنه ابن القيم. نعم. وأعلم أن سوء الخاتمة أعادنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد وإنما تكون لمن فلمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله هذه الفائدة عظيمة نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي عن عبد الحق الاشبيلي حول سوء الخاتمة في حق من تكون ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة والاستقامة على دينه وأن يعمر قلوبنا بالإيمان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 واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين